أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده وأستعينه ونعوذ به جلت قدرته وتعالت حكمته من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ونوكرها الكافرون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بل الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ونهج نهجه الى يوم الدين اما بعد هناك انطباق وثيق بين الايمان او العقيده وبين الاخلاق كلما زاد الإيمان زادت الأخلاق حسنا وكلما نقص الإيمان زادت الأخلاق سوءا وفي هذا يقول النبي في الحديث الذي يرويه الطبرانين لما سئل صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكملوا إيمانا قال أحسنهم خلقا فربط بين كمال الإيمان وحسن الخلق أن هذا إذا زادت واكتمت أي الإيمان عاد على صاحبه بحسن الخلق وقد يقول قائل فما لنا نرى أهل الغرب أو الشرق كما في اليابان أو غيره لديهم أخلاق إن عدمت عندنا والجواب أن الأخلاق أحياناً تكون عادة توارثها الناس من الآباء والأجداد لكن حين تتعارض مع المصلحة تظهر الحقيقة هذه الأخلاق التي تجسدت يوم أن قاتل البغاة علي رضي الله عنه علي أمير المؤمنين خرج الناس عليه فقاتلوه لما نادى علي في جيشه يقول إذا قاتلك واحد فضربته فلم تقتله لا تجهز عليه انظر الحاكم هنا في القضية أنخلوا الدين لسان حال الجميع في عصرنا اللي تكسبوا العب والحرب خدعة أو خدعة فإذا قام بعض الناس في بلاد الغرب بمثل هذه الأعمال أي الخروج على الحاكم أو معادات الدولة فلا مرع أصلاً عندهم مهما كانت المدنية والحضارة والديمقراطية إلى الإجهاز تماماً على أنفال هؤلاء لأن الحاكم هو المصلح إنما نشأ عن طريق التعود فقط أما الإسلام فعلى العكس من ذلك تماما المصلحة لها اعتبار ويعتبر الإسلام المصلحة في أن يجهز على خصمه من بني جلدته فلا تمثيل بالقتيل ولو وجدت واحداً لما تنتهي حياته أو تصعد روحه فلا تجهز عليه وهكذا فأقول إن الأخلاق مرتبطة بالدين والعقيدة ارتباط وثيق والقاعدة مضطردة كلما زاد الإيمان كلما تحسنت الأخلاق وفي هذا يقول النبي حديثاً صحيحاً لا يزني الزاني حين يزني وهو موت ارتفعنا من قضية ارتباط الأخلاق بالعقيدة إلى قضية أن الإيمان أو العقيدة تتناشى في لحظة وقوع المعصير يعني الإيمان يذهب عنه لحظة اقترافه للمعصير لأنه لو كان حاضر لعصمه من الوقوع في هذا الذنب فقال لا يَزْنِ الزَّانِ، انظر إلى الظَّرف حين يَزْنِي، وهو مؤمن، في لحظة الزِّنَة، في الساعة أو أقل أو أكثر يذهب الإيمان بعيدًا عنه، ثم بعد ذلك يرتدُّ إليه على حسب حاله ضعيفًا، أضعف مما كان، عاد وتاب وأناب وتذكَّر فوقع تحت قولي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيعود إليه الإيمان فقال لا يزني الزاذ حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لحظة أن يقبض على السرقة في يده أو لحظة دخول المحل أو البيل أو المكان الذي سيسرق منه أو الحرز على تعبير الفقهاء فإن الإيمان ينتفي عنه تماماً ثم بعد ذلك يعود إليه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والله لو أطع سجاد المسجد ليلاً ونهاراً ثم ذهب إلى المرور أو المؤسسة التي يعمل فيها ففتح الدرن لتوضع الرشوة وأقسم بالأيمان المغلظة لقلنا راجع إيمانك ودينك وعقيدتك مهما يقول وهذا كثير في هذا الزمان العجيب قولك دين أقرأ دين ليس في الإسلام تجزئك هتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام بكل ما فيه دينا ولا يسرق السارف حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرفه أو ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نغبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم والناس شايفينه وهو بيسرع هو داخل بالسلاح يسرع ويسطو قطع طريق على أموال الناس فيأخذها والناس في حال الذهول انظر إلى تصوير النبي كما ورد في الحديث ولا ينتهب نغبة ذات شرط عظيمة دخل على بنك دخل أي كان دخل على محل ذهب دخل على أي محل يرفع السلاح أي كان نعم ينظر الناس في ذهول ولا يستطيعون الدفاع فيأخذ ويجري ويفر قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن وهذا جارب اليوم في أحوال الناس في كل المدن والقرى إذن هناك ارتباط بين الإيمان وبين الخلق بين العقيدة وبين محاسن الأخلاق وكم من أناس ترى لهم سمت الدين تشوفوا تقول لا الرجل ده بتعرف بنا هو مش بتعرف بنا ولا حال ليه لأنه يتزيع بزي زور ايا كان هذا الزي ليس المقصود بالزي الثيان انما يمثل ويخدع الناس بحركات وسكنات واشكال ومظاهر في جسمه لا تمتل الاسلام بصلة من حيث الفعل انما من حيث الشكل هي سمت الإسلام وعن هذا حدثني بعض الإخوة وينتصب إلى كلية دار العلوم أن رجلا والعيب ليس في اللحية أن رجلا ملتاح لحية طويل جاء بعض أرباب العقول الفاسدة فأراد أن يمنع المنتقبات من دخول الامتحاد بعد أن حكمت المحكمة وقال ممنوع. قالوا حكمت المحكمة قال هنا مفيش محكمة على حد تعبيره فهاجه مثل هذا الشخص هاج وماجه محدثي أنا أعرفه ثقة قال وأنا أضحك قام ينافح وهو لا يزال يغش من زمينه والعيب بالطبع ليس في اللحن العيب بالطبع في, في البيئة الفاسدة التي نشأ فيه والعياذ بالله إنما اللحية مظهر من مظاهر هذا الدين اختلف فيه العلماء لكن لا ينبغي أبدا أن تهان شعرة منه وهذا أهانها ومظاهر الإهانة أيضاً ممن من يسخرون منه لكن هذا أهانها بتصرفه ماذا لو كان من أمامه ومن من خلفه ينظر إليه فهذا الذي ينافع عن مظاهر الدين في اتجاه فإذا تعرض مع مصلحته يركل الدين ثم يعتدي على الأخلاق الطيبة للدين فيغش هذا لا يجوز أبدا هذا قد يفتل الناس وهذا ليس بحامل لمن لم يلتح مع إثمه أن يقول الحديث كان عن الملتحين لا لا قد يتاول هذا الملتحي ببعض العلم بعض المسائل فيعذره ربه لانه عنده بعض العلم في المساله لكن لا يعذر لا يعذر هذا الذي يرتكب الوز وليس بملتحي ولم يتاول الامر فالقضيه اين انت من الدين مع الخلق تكامل ليست العملية عملية شكلية ولا صورية ولا بيخش المسجل 24 ساعة ويحاكي الناس ويحكي للناس أنه يقيم الليل ثم إذا خرج إلى الشوارع إذا به على كل شيء على هذه بالنظر وعلى هذا بالكذب وعلى ذاك بالغيبة وعلى رابع بالنميمة وعلى خامس بأكل المال الحرام وعلى سادس بالاعتداء على العرض والشرف والقف ثم يقول في النهاية ألم قال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء الإيمان العقيدة والحياء الخلق قرناء ويصدق هذا الحديث ما في الصحيح أن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعناها لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال الحياء والإيمان قرناء انظر إلى بقية الحديث فإذا رفع أحدهما أي عن العبد أي إن عدمت صفة منهما في العبد أي ابتعدت هذه الصفة عن العبد لم يعد موصوفاً بها رفع الأخ فإذا رفع أحدهما رفع الأخ وهذا حدث ولا حرف ولما قال الحياة والإيمان قرناء لما ألش الصدق مع أن الصدق شعبات من شعب الإيمان أي لما لم يقل الأمانة إنما قال الحياة قالوا لأن الحياء هو الخصلة الوحيدة الحاملة على تطبيق كل الأخلاق الحسن صادق مستحي يستحي من الناس ويستحي من رب الناس الأمين يستحي من الناس أن, يكشف, أن يكشف أمره ويستحي من رب الناس الوفي بالعهل يستحي أن يتصاغر أمام الناس ويستحي أن يذل أمام ربه إذن الحياء هو الأمر الجامع والحامل والدافع على أن يتخلق المسلم بالأخلاق الحسن لذلك قال الحياء والإيمان قرناء مشين مع بعض أصدقاء أصحاب يزعلوا من بعض لتنين يفترقوا إذا رفع أحدهما رفع الآخر لأنه لو ما فيش حياء خلاص تشوف كل اللي بيجرى في الشوارع في محطات المترو يقف الولد الذي لم يترب والبنت التي على هيئته وعلى خصلته يمسكان بأيدي بعضهم ويتحدثان مع مرور الآلاف عليهما دون اعتبار ودون حياء وكانت المرأة في الريف قديما رأينا وسمعنا إذا أرادت أن تنضي أو تمر على جمع من الذكور من الرجال خلعتنا علىها إيو الله خلعتنا علىها لأنه لا يجوز في العرف وليس في الشر في العرف والإسلام والشرع يقر العرف ويقويه مادم يحث على الحياء ويعترف به تخلعون علىها لأنه لا يليد في العرف أن تمر المرأة المكرمة عرفاً وشرعاً وديناً وعقلاً على الرجال وهي ترتدي نعلها رأيتم كيف اضطربت المعايير وانقلبت الموازين نحن في زمن عجيب ولا أريد أن نمصمس الشفاء ثم نمضي إلى الجيود كل يعود إلى ما كان فترى المرأة تخرج إلى الشارع أو البلكورة بشعره والرجل وكأن شيئا لم يحدث والرجل وكأنه في واد مفصوم ومفصوم عن زوجته هي في البلكونة فعلا فيه فصل بينه وبينه هو في الحب رجوه أو في الصال فيه فصل صحيح لكن هذا الفاصل ليس المعتبر في الشرع إنما فاصل الإيمان حاجز الإيمان ضعف الإيمان هو السبب العرف الفاسد والبيئة متنة هي السبب نحن نحتاج إلى مراجعة نحتاج إلى عودة إلى أوبة نحتاج إلى فقه ووع لأن الحياء مش هو الخجل والكسوف يقول لك سلوات مستحية وصغيرة أو الطفل أو البنت هذه ظايرة نفسية غير صحية لأن هذا خجل والخجل يفترق تماماً عن الحياء لأن الحياء كما قلت هو الذي يحفظ الرأس وما وعى والقلب بط وما حوى فإذا عقل الإنسان بحواسه التي في رأسه الخير وابتعد عن الشر وأطعمه من الحلال كان مستحياً من رب العالمين والعكس صحيح كان غير مستحي لا يوصف بالحياة حتى ولو كان يخجل من الناس ما يقدرش يقول كلمتين في حضرة الناس أو يهرب من الناس منطوي لا نقول مستحي هذا خجون والخجل عيب في الرجال وعيب أيضاً في النساء إذا أدى إلى أن تضيع الحقوق لكن الحياء ليس بعين أبداً بل الحياء صفة كمان ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي فكان أشد حياء من العذراء في خدره تعبير لا يمكن أن ينطبق على أحد سوى النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أشد حياء بأفعل التفضيل ليس فوق حيائه من حياء وشبهها رو الحديث شبه النبي بأنه انظر إلى العذراء الشريفة العفيفة الطاهرة التي لم تطلع على الرجال قبل ولم تعرف شيئاً مما يرفع الحياة أو يجعلها تخجل إذا بهم يزوجوها فتدخل على رجل على ذكر ينكشف عليها يريد أن يصنع ما يصنع الرجال فإذا بها تستحي تفر منه أو لا تريد أن تنكشف عوراتها أمامه كان النبي كذلك في صفة الحياة أشد حياء من العذراء في خدره إنه أكمل المؤمنين إيمانا كما قلنا في الحديث لما سؤل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال أحسنهم خلقا لذلك هذا الحديث ينطبق عليه وعلى التابعين له كل بقدر إيمانه تكون أخلاق فإذا رأيت ممثلا مخادعا ثم تفجع به فيه وبه تقول أنا مش نتوقع إن ده يصدر من فلان ليه لأن صرت مقدمة لا تكون نتيجتها ما رأيت هذا إحسان ظن منك به وهذا مطلوب لكن قراءة الناس لا يتقنها كل الناس والله تعالى لا يمكن ابدا ان يستر المخادعين والممثلين مش الممثلين الفنانين ما لنا علاقه بهم لا عنده الممثلين يعني المخادعين الذي يمثل على الناس حسن خلق لابد ان ياتي يوم ينكشف فيه لذلك أوصر النبي الرجل بقوله لا تغضب لأنه في لحظة الغضب تظهر على حياتك في حالتين تظهر على حقيقتك عند الغضب في صورتين في شكلك لو أنك صورت منظر قبيح دمين أرجو ممن يرى عزيزا عليه كثير الغضب أن يلقطه لقطة بالموبايل أو بالكاميرا أو بأي شيء علشان يوريه شكله عند الغضب حتى يشمئز فيقول ربي خلقني في أحسن صورة وأحسن تقويم وإذا بيه أدنس هذه الصورة بالغضب لأن الشيطان حاضر يتمثل في صورته إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فإذا بيه في لحظة الغضب يجري مجرى الدم في العروق ويتمثل في وجهك لأن الوجه هو العضو الوحيد المعبر عن الانفعال والصورة صورة شيطانية لو رأيت نفسك وأنت في غضب لارتدعت الصورة الثانية في الأفعال والأقوال مش ممكن فلان دا الغضبان قدامي يقول كلام ما أنزل الله به من سلطاني غير متوقع ليه؟ لأنه عايش حياته يمثل على الناس أو الإيمان عنده وفي الأجازم في هذه اللحظة أو هناك ضعف في الناحية العقائدية لذلك فيتظهر صورة الإنسان الحقيقية في هذا الوقت ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للجميع ليس الشديد بالصرعة أو بالصرعة أي ليس الشديد هو الذي يصرع الناس ليس هذا هو الشديد هذا هو القول إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يستطيع أن يسيطر على نفسه يستطيع أن يضحض الشيطان بكل ما أوتي من مزينات وغوايات ووساوس فيتمكن من نفسه فيفر الشيطان مضحور وهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم دائماً أن نكون هذا الصنف من الناس لذلك قال لا يقول أحدكم تعس الشيطان إذا عطبت الدابة هو راكب عطرت كانت العرب تقول تاعس الشيطان هو اللي عطره جعلها تعثر في الطريق فقال لا تقول تاعس الشيطان ليه فإنه عندما يسمع هذه الكلمة يتعاظم ويتكابر وينتشي ويقول بقوتي صرعته أنا اللي وقعته شوف كلمة لها اعتبار في الشرع والنبي والمعلم لنا لازم المسلم على مستوى من الفقه والوعي يجعله لا يقع في أمور صغيرة مثل هذه فهو لا يعي أن لكلامه كل كلمة لها مجلول في الحياة مش الكلام بيتطير في الأولى الكلام يعني منوش تمن هو أنت عتغرم لا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب كل كلامك محسوف أيًا كان فلا تقل تعس الشيطان فالمسلم حين يتمالك نفسه عند الغضب يدحر الشيطان يقول له أنت صغير ذليل لن تنجح معي ولا يكون ذلك إلا بتقوية الإيمان استحضار العظم من الله عز وجل لذلك عندنا آيات كثيرة أنا أريد أن ترجعوا إلى المعجم المفهرس لألفظ لأ القرآن أو إلى دليل فهرسة القرآن أو للعندل الحسب أو الكمبيوتر يرجع فيبحث في المصحف عن قولي يا أيها الذين آمنوا وبعدها أمر ستجد عشرات الآيات تربط بين الإيمان وبين الأخلاق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق أشتفين ولا فضون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تنامزوا في نهاية الآية بالأنقاء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص آية النساء في المائلة يكونوا قوامين لله شهداء بالقص أخلاق عشرات الآيات تربط بين الإيمان وبين الأخلاق الحسن والذي يستفيد هو الذي يتابع ويقرأ ويريد أن يقول نفسه وينميها ويزكيها ويطهرها أسأل الله أن نكون جميعا من هذا الصيف أقول قولي هذا وأستغفر الله أن ينمي يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدون أنشاك ربي رحمة للعالمين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 الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيداً والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونبي الله للعالمين ورحمته للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فتح الله به قلوباً غلفاً وأذاناً صمّاً وأعيناً عمياً صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد هذا موضوع طويل طويل وطويل جدا لأن هناك ارتباط بين كل الأخلاق ويحتاج إلى تفصيل لكل الأخلاق مع ربطها بالدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحذَّر صلى الله عليه وسلم من الانفصال بين القول والزعم والعمل فلما ذُكرت أمامهم رأى من حُسن صلاتها وصيامه لا من كثرة صلاته لا أقول من حسن فلو كانت صلاتها حسنة لنهدها عن الفحشاء والمنكر لأن الله وضع قانون في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا وجد واحدا يصلي ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فصلاته كثيرة وليست حسنة وليست حسنة قال قال الراوي يذكرون من كثرة صلاتها وصيامها لكنها توذي جيرانه فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار في رواية أحمد في المسلم وذكروا امرأة أخرى عن قلة صلاتها وصيامها ولكنها كثيرة الصدقة ومعنى كثيرة الصدقة يعني تحسن إلى الناس تحسن إلى الجيراء قال هي في الجنة قال هي في الجنة والصدقة لي تخالف الزكاة لأن الزكاة جبرية لا تنبئ إلا عن قدر من الإيمان أما الصدقة فمعناها أن صاحبها زاد عن قدر إيمانه بالزكاة وتعدى ذلك إلى النوافل فهو في معية الله وفي حب الله ولا يزال عبدي تتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببتك لأنه كثيراً ما يتقرب إلي بالنوافل كنت سمعه وبصره إلى آخره إذن قضية قضية سهلةٌ ميسورة وشائكةٌ عند البعض لابد من مراجعة تامة سؤال بينك وبين نفسك فقر هل أنا الذي أعطيت البيعة لله ورسوله بالإيمان بأنهم أي الله ثم رسوله الله حكيم ونبيه حكيم الله مشرع قادر ونبيه مشرع عن الله النبي يعمل لخدمته ويعمل لمصلحتي إيمانك بكل هذه الأشياء هل يتناسب مع التصرفات والسلوكيات؟ أم أن الإيمان في وادٍ والأخلاق في وادٍ آخر أرجو المراجعة وإلا ستأتي يوم القيامة كتاجرٍ يملك في محله بضاعب ألفين جنيه وعليه ديون بمليون جنيه والناس يظنون لأن الظاهر أن محله ملآن بالبضاعف هذا الرجل الغني وهو في الحقيقة مسكين ابن مسكين هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا بالظاهر المفلس من لا درهم عنده ولا متاع؟ قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة؟ البضاع بتاعته ايه؟ بالصلاة؟ وصيام وزكاة ويأتي وأخلاقه وقد شتم هذا هذا وسفك دم هذا وقذف هذا هذه بضاعته اللي في المحل عنده صلاة وصيام وزكاة وهذه أخلاقه فيأخذ هذا من حسناته من بضعته وهذا من حسناته فإن فليت حسناته قبل أن يقضي ما عليه قبل أن يقضي الديون أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذه النتيجة نتيجة طبيعية لانفصال الأخلاق عن الإيمان لضعف الإيمان أو تلاشي والسبب يجب أن يبحث عنه كل واحد لابد من مراجعة وعودة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على الفهم الكافرين جعلنا لك ذاكرين لك شاكرين